عَزَبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ ما يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَدلَّ اللَّهِ لآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فإن إلي مرجعكم فونبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا, فإذا أوذي في الله دعل فتنة الناس كعذاب الله ليقولن انا كنا معكم اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين امنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمي الخطايا واللحم الخطايا ورسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم الفزنة إلا خمسين عاما فأخذهم, فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير للعالمين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 فإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على, وما على الرسول إلا البلاء المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض بان فبدأ الخلق ثم الله انسئ الآخرة إن الله على كل شيء قدير تعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون ومن Okay. ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهادر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له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 أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّدَاءَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتَّنَا بِعَذَابِ اللَّهِ بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ كَمِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ لفضيله الدكتور محمد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 ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارضوا اليوم, اليوم الآخر ولا تعكوا في الأرض مفسدين فكذبوه فاخذتهم الرعده فاصبحوا فاصبحوا في دارهم داكنين وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وَقَارُونَ وفرعون وهامان وَلَقَدْ جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا, فاستكبروا في فِي وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته أَخَذَتْهُ ومنهم من أخذته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 بَيْتُ الْعَاقِبُتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَعْمَلُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتَلْكَ الْمَثَالُ نَضْرِبُهَا لِلْمَنَاسِ وَمَا يَعْقِلُ مَا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ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 I'm <laughs> تلو من قبله من كتاب من قبله من كتابه ولا تخطه بيمينك إذا لرتاب إذا لرتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور في صدور الذين وما يجحد بآتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل قل تعدلونك بالعذاب ولولا ولولا ومن تحقي أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس, وسخر الشمس والقمر ليقولن الله ما نؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا؟ كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما فلما نجاهم إلى البر إذا يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما ويتخطف الناس من حولهم بالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين